اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطعيت وحنا وصرف عنا شر فإنك تقضي ولا إنه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك سبارت ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضي ولك الشكر على ما أعطي نفتغ في القوام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 استن الله ما يسمى لنا وبالخارنا وقوتنا فبدا ما حييتنا وجعل من وارثنا وجعل ثاونا على من ظلمنا وانصرنا على من عدى المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرا منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح قلوبنا واستروا وغفر ذنوبنا واحسن خاتمتنا يا رب العالمين ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ورعنا ربنا هبلنا من أجواجنا وذرياتنا فَأَعْيُنٌ وَجَعَلْنَا لِلْمُسْتَقِيمِ إمامًا اللَّهُمَّ نَقِّ يَقُولُ بَنَانَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ فأعلم خائنة الأعلم وما تخفي الصدور اللهم اجعل خير أعمالنا آفرها وخير أعمالنا قواتمها وخير أيامنا يوم نلقى اللهم يا صفوت ويا سابق الفوز ويا كاشيا لظالم لمن رقابنا من النار ورقاب والدينا وجميع المسلمين برحمتك يا دنيا حثا وفي الاخ وفي حثا وقنا عذابنا اللهم انما تعفون تحب العفو وتقفو عنا اللهم فرجا لما الهموم ونفس قرب نصروبي وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هم منزل لا فردت ولا تربا إلا ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتبا إلا عافيت ولا ميتا إلا رحمت ولا عدوا إلا قدلت ولا شائبا إلا قدلت ولا جاهبا إلا علمت ولا مجاهدا سبيلك إلا نصرت ولا ولدا إلا أخلقت ولا عيبا إلا تسرت ولا, ولا عسيرا إلا يسرت ولا حقا إلا استخرجت ولا حاجة من حوائد الدنيا الاخره هي لك رب وانا نسيا صلا الاعنتنا على قضاها ويسرتا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن <سؤال> <سؤال> اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نقصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد Wa ala alihi wa